لقد كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ فَأَعْرَضُوا فَأَغْشَيْنَا عَلَيْهِمْ ثِيلًا الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ وَبَدَّلْنَا هُمْ بِجَنَّتِهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَسْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِمَا كَفَرُوا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 17. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ رَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِنَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِنْ مَنْ هُوَ مِنْ هَا فِي شَكْ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ حفير. قل ادعوا الذين دعمتم من دون الله لا يملكون مثطال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له من